فراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فتيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأدان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برين